الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد Wauw, jongen, ik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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 كانوا أشد منهم قوه وأثار الأرض, الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم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 Allah je bedau thumma yu'idu thumma ilay turja'oon Waarom heb je een maatje pommel? Je hebt een maatje pommel, je hebt een maatje pommel, je hebt een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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, أزواجاً لتسكنوا لِتَسْكُنُوا وجعل وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِك لآيات لقوم يتفكرون يَتَفَكَّرُونَ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 in deze zin de kerk van de de kerk van de kerk van de de de de في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وأقيم الصلاة ولا تكونوا, من ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون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 dat is goed voor degenen die Allah aanbidden. En zij zijn de gelukkigen. Wat jullie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 الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوا بالبينات بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ وكان وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ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 فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم laat en lo,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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم السَّاعَةُ يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون